إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَدُومَ غَفُورَةٌ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ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 قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبطير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم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 والذين يصلون ما أمر الله به أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا صَلَوَاتِهِمْ وجه ربهم وأقاموا الصلاة اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عدم يدخلونها ومن طبح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما طبرتم فنعم عبادار والذين ينقضون أحد الله من بعد ميتاه ويفطعون ما أمر الله به أي يصل ويقطعون ما أمر الله به أي يوصل ويختذون في الأرض أولئك لهم اللعنة أولئك لهم اللعنة ولهم سوء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 كذلك أرسلناك في أمدين قد قالت من قبلها أم ملدتلوا عليهم الذي أوحينا إليك لتتلوا عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون برحمان قل هو رب لا إله إلا هو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 ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحول قريبا من دارهم أو تحول قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسولهم من قبلك كف للذين كفروا ثم أخذهم ثم أقلتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كتبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول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 وإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاه وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يخكم لا معقب لحكمه وهو تريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وتعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب